बुक <Five divided> <theain> 35 35 हवाई अड्डे पर मैं एथेंस की उड़ान का टिकट लेना चाहती हूं من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا کیا اوران سیدھی ایتھنز جاتی ہے هل ھذا طيران مباشر هل ھذا طيران مباشر کرپیہ ایک کھڑکی کے پاس کی سیٹ دومر بان निषेध वाली من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين ما ابنا आरक्षण سنشيت करना चाहती हूं من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز ما ابنا اركشن رد كرنا चाहती हूं من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز ما ابنا اركشن بدلنا चाहती हूं من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك أريد تعديل الحجز. روما كليه. أعلاه فيمان كب هيه. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ كا دو سيت أب بيه خالي هيه. هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين جي نہیں ہمارے پاس کےول ایک سیٹ خالی ہے۔ ل ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط ہم کب اتریں گے متى نهبط متى نهبط؟ hangaha kab pahunchenge? متى نصل؟ متى نصل؟ شهر کے لیے بس کب ہے؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ کیا يہ سوٹ کیس اپکا ہے؟ هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ کیا یہ بیگ اپ کا ہے؟ هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ کیا یہ سامان اپ کا ہے؟ هل هذه امتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ मैं अपने साथ कितना सामान ले जा सकती हूँ कम अ खुद उमाई अम्तिया कम अखुदमाई अम्तिया बीस किलो आश्रीन किलो। क्या केवल बीस किलो कम फकत एशरीन किलो? फाशरीन अखीरों पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू पर जाइए